أصل أنا المنسح قوة الغازي حاشا الشيخ رحمة الله تعالى طريق هو قلم على وقت مبدع ليس وين قطع واختي الدبوريه كنا طريق هو قلم الغازي ثالثا يا نامك رحمة الله وتعالى شايفي ديسمارقاس والدوس على بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قيد في خلق رسول الله أبو عبيس قال الحاطب حول أبو عيسى محمد أبو عيساد رسول تربذ تربذة تربذة الحكيم ما أدريها الحكيم وتربذة أيادها يتربذك على صدر خليل التلمذي اللغو معدره تلمذي اللغو ماذا يقولون تشافيه صدح لأياء فأعب وحيد تلمذيه بلغى سحاولي حكيم التلمذي هي الإمام عيسى تلمذي يمنك لك إمام الزهيبة الشيء الذي رحمه الله تعالى في السير على النمر يغيره ونقص على الله وحيد الله تعالى قال الحافل أبو عيسى محمد عيسى من صورة التلمذي قال حدثنا أبو غرزاء وكهو شيخ سبابتي قطيبة بن سعيد شيخ عاصم مرقى وعامة ستة ومهامة من بخاري أميداؤون لسائي تلمذي مما جهئ مصلم قاموا حوليهاي شاك مرهيها قطيبة بن سعيد عمال بن عرس الأسبحي المدني إمام الدار الهدنية الرميعة بن عبد الرحمن الرغائمة لنا رميعة الرغائمة لن يقال الله والحنفي وإمام بن عامة الحنفية الكبير وإمام مالي شيخ سيها والله رسول الماركي وسحابي الله عنه اللهم سميع وهو مغلي انه وخرج لو عثمه رضي عبد الرحمن قام مغلي ان له روي ابن عبد الرحمن سميع وهو مغلي اخر مرجل او يقول الرحمن كان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائدي طر تشو حد ولا بالقصير بالآلسي قابل لماهي ولا بالأبيض الأنهقي عظام برحلًا لنبيكم صلى الله عليه وسلم ولا بالآدم المارهين لماهي لنبيكم صلى الله عليه وسلم ولا بالجعب القطة باتباعنا والجرغاءنا تباع جرغاني على هذا الموليس والسلام وحاولي طوفكم وربا كواسنا ماهي وحاولي ينقل لكه هونا ماهي ولا بالجعد القط بيتجمع الغنم الله عليه وسلم ولا بالصوت بيتسمع هذا أو الدمشقاني سلظاه أحد حد دول ضلوقنا صلاة سيدقول مين بعثه الله من يوم الصلاة تعالى سرغي على رأس أربعين ساتل تقولون الله أبو رفاعة صلاة أبو رفعة وش خذيش كسر بيس تمارح هذا المولى تمر على الوالد سخن مع هيرباليون والله ما شافه الله قضى على طلبه حواليا وحو ابو فضل اسلم لكن لو حواليه waxay tahay macnaha ragala ruux weyn ba'atuhu Allah ilayba soosade ala 40 ala raas 40 sana taghafsa sabab malhud saw nabi qafta dirah aya la soo saagay faqaaba ودن مدينة مدينة عشر سنة طمانسل وتوفى الله لا واصلي على رأس ستين سرطا نحن سرطان الحوب والحال ليس في رأسه أين نفسه من الشيسة ونحنة جركيسة عشرون بيضاء ميضاء رباطن تن وعرض أين نفسه نهادرة اليوم بشر إير إشكال باكودري حديث وصحيح خرجه البخاري وكذلك رباء مسلم في صحيح أو رباء في الوطع وكذلك أحمد في مسلم وحديث صحيح مفيد بعضه لعلم ورجله بيه كما ذكر العار ورجله إن على كل حال كتا حديث الإشكال باكودري إشكال كاف مسوي هاي الذي صلى الله عليه وسلم يستدير الصورة صدق يا ليه صدق هذا أفضل في الباب على قدري 8 سنة بكو جوي جهوري 8 سنة لم يزيد لحنا سألنا وتسمع اول صدح جيك وحافظ روايينك كلاو روايينك كلاو فاصل روايينك لو حيث المامي فقام بمكة 13 سنة صدحيه 8 سنة وبالمدينة مدينة 10 سنة 8 وتوفي وهو ابن 63 ثلاث ثلاثة صحة وحاولي الله الله واي كتابك صحيح إنسى ضعيف إنسى هذا كلا باركتي له وهاي إنسى صار قاعده سهل إيجاد كل واحد إنسى كتير عضو كتابك ألي ما هو البالب صحيص صحيح يا ضعيف ما رحمه الله تعالى أديله على كل الآراء اللي لكن لحتى إن شاء الله تعالى ونجد وان شاء الله كتابك هسه على كل حال حديثه صحيح إشكال كلا كوشير وانطعص ويان ow ruu ayuu ka يصدح falaasiga oo quldamaa oo sadex iyo toban sanlamiin على sadex iyo toban laabta sadex iyo toban wasihii uu soo xaday afar biljir iyo ku doro sadex iyo lix bil soo yeeyay wuxuu dhee qara haddasaa wuxuu dhee qara hadda mar kaleena wuxuu dhee وبيه قال حدثنا محاول وسعوة البسري قال حدثنا عبد الوهابي الثقافي عن حميد الطويل بللح حميد الطويل بللح حميد بلبي حميد طويل حميد إما بيحميد طويل عن عرسل مارك رضي الله تعالى قال وحيلي قال رسول الله رسولك الان صلى الله عليه وسلم رب عطم احنا حاضروها لن سبيع من آياب السيقر ولا بالقصيري القصير سيد داباً حصل الجسم جرك يسرنيه في أي هدوها وكان الشعر موتميس وحياة ليس بالجاعدة هو الأكيد ولا أستطيع الحياة على الحيل المعنى هو حوليان تماني فوق الحياة على الحيل وهي أضيق أن على الحيل حالاً جراء عن جراء سياء على شخص أصمر اللوري نعطي سنة لي صلى الله عليه وسلم لا أرهم لكن وليس بالأ... ولا بالآداء والصبر لصبرها كم حلقاني أصمر اللوري في بمعله عذاب برح لما حينه عصاري عذاب السجن وعلى الله وضعها يا صيب ودى في لكم حلونا قال لا وقفع ولا وعصان على لكن حق عصان قد يرضى يا لا وقفع دو عشي وحاله روى عصان بدون مذورين hudu maawu gurye iyo uduu jeyb galayda laakiin waxu duu halka xasaar gurye bariye waan maari u baa la soo ma waxa la ku salaamaa insha Allah dibacla madaw baa hayn aad baan barahaynaa waxa u baahan yahay xasaar iyo aad baan waxa ula xabaray oo aad baan ku dareenayaa tan gaariga wala لا الله صلى الله عليه وسلم رفع سوق عضة رتبها وحاول أن يأوونه وقادره ما لا أرد جريب، لكن يأوونه ورتبه وقادره طلابا بدر أونا برؤد جريبي وميزانه يتكفأ أونا مسعودي أو يتكفأ سير قلوا كارس للكس يرد جيوكار سينا ما ضطوس عدل، حديث جايسابي إيه وحديث سورة صحيح بخاري رواه صار المسلم تلميذ أحمد في بشرده. ان العلماء مثل المستر ولا تيسر خصني في دونه ولا حديثه صحيح وغريب من هذا وحذيف حبيب الله وي يتفقد بخي وتتابع الى اقدامك الخشنه في رجليا مع ان قدمي سببته استاء قاله فهل ترى اجل انا وقال في تتبع السرعه اجل سريحه ودي قال حدثنا ابو حول بشار يعلال عبديه محمد بن بشار البددان العبدي ولد عبد غندار بحال لوو بخيي بخاري والشيخ يسوي لك وحال لوو بخيي بخار واليوسف والدار حدثنا محمد بن جعفر الغندار اه غندر وعلى الضغم امام بيبضى هذه الشيء اللي دار بري وهذه الشيء اللي دار عبد الله هذا هو ما حصل لي. الإمام كمال خير داره بأوحد علي. هذه زوجته قتل. أوس كتيا غندر بالويل الجعفر. لكنه مستغرهم ورخص واحد وغندر كتيا كونه ذي. محمد بن الجعفر غندر بالويل الحديث. برد السرد لكن مركل أضيب أضخريسه وأضخصه أدريسه قالوا ابن حدثنا شؤنة الحجاج العبد العتكي رحمه الله تعالى وحالينا هو أول من تكلم في الرجاء كما قال العراق رحمه الله تعالى ورداشة دي في موريا كارلي وصيود موقف شرحة عراقية اللي فيها وإنسان أغليه وعاد علي شاهد وحلانك صوت بردية شاهد وعرق فرص أدو عرقية وعرق برمائيو waabaa taa bunshir baddaayid dad soo u cayrinaya wallahi waxa ka fogaanbay xaq badbaado baa ta kamid waxa laga wada bartay kuwa da'fada waxa laga baran badan hadii cilmi jalxi iyo tacdiis iyo waxa lagu dhagaystaa fada gayo oo takhsiisada waxa laga baran lahaayay inga soo do waxna laga faayidhi hal laga faayidhi baa waxna laga faayidhi wayo بارخوة حول ربنا الغاسة وحول الله بقية قصر عرب اسحاقي وصبيعي قارن قرار سمية البرامة وعازبا ما ليقولي سوى لكه عرب صلى الله عليه وسلم ونأتينا البيت وحول ياتبين سأيدونيه قناية صلى الله عليه وسلم وفارم ما نبوه على نحن هذا بأي دم كلفاق وما بيني من كميري لما القربارين تقول حيثا لما القربارين تقول حيثا ويركل الفباء صلى الله عليه وسلم عمي من الجمهة هربت سنويتنا يا ريد إلى شحمة أغميه لن يساق بالحيد ون يساق بالحيد ون يساق بالحيد شحمة الله وحاله قبركم يشعر بلاشنا يجعل سطان صباته قانين هل كان يرضى وحاله إلى شحمة أغميه وحاله وحاله وحاله بسجوك حمراه قدودا فبتت قلوب المسؤول قد قد قدودا قدودا بل حرقها فدار جوزيه ولا حرقها ربي صلى الله عليه وسلم لقيم الجوز رحمه الله تعالى وسأسي عربها الله بسألنا وايح لكن وحاول يا ختومتي سبعلتم إذا كأخري ما فوائد كهاب ما الأرواح وهذا بيربك أخري أذوى سيحسس لكن على الغاجح الغايش مثله وحرقه وح الصح أح والحرقها لأن الذي يحرق رسل الله عليه الصلاة ما رأي سبارة أرقى وليجي أحسن منه وحنا رسول صلى الله عليه وسلم الحركة هي سبارة جمع لمة وفرة صدق حدثك حديث رواه الطبراني شو صدق رأس بعدك تجدوه ما شاء الله جمع لمة وفرة إما سقراط يا الله هذا الجمعة ليش ما حجربها نحنا والله صغير ده ya yaleeda ha dumaha soo yaad daga leeda ha jubbada ee waxa layda marka saxawayaan waxaan leena waxa layda ha in waxa halka hoos u daadaga laakiin cusur soo waxa haal ka soo gara meelaha ayay leedahay waan limada iyo furada subbada la xaggaa soo shubtaadiga midda kale leebu u asaaya ani u la asawo maduudii daqso walaal sanax ani u la asawo wa sida weeyaan sida wa san di mar qadxa لكن على عيانة كده... عيانة كده. لا xidbid aan wax ka dhigaa waa cibaado oo kaliye waxaan laa cibaado kale aad baan ilaama ka dhigtay soo dir xamaasada taas iyo waxa uu cibaadadii al-bal'u waqila suqiya al يقولون يا المرح واجحني لكن فقورني وإحيلني أنا قصدي يا بني فصيير أنا هذا الحديث آخر سألناه ورقة سورة عرفان الحديث اللي سووا حول الحديث صحيح بخاري وصصه المسلم في صحيح أبي داو في سننه ابن ماجه في سننه أحمد في مسلمته وهي صحيح قال حدثنا محمود الغلا قال حدثنا وكيء الرح وشيخ الشافعية امام شهدي اشيخي سي وكي لها شكوطنا وكي عصوه حفظي فرشدني لا العاصي، معاثي واخبرني بأن العلم النور والنور لا يهدى لعاصر ودار نظر حدثنا الصفيان اي ارفائي ذي رقم لا مجلسه الصفيان برعيانتي الصفيان استولى ما كان يجلسه حديد طبقه الصدحان محلول مغيلا وكي صفي لها ما كصدحان عصو الصفيان والصفيان استولى كالوانا طبعه هكذا وفي عيالها ابن صفيان اعوه كالوانا غلق وفي عيالها صور حيث الله صفيان وحره أسوري ألعب السحاق أسوري ألعب معاذي بقالوا حري ما رأيته مبعا من ذي لمة واك من أصاحيه حرب وفي في اسكجور حرام حمراء قدورا أحسن كونا أكثر ورسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم لو النبي قال حوص الله شاعره أول يوم من كبيري لمن استجابوا معيد متكلفوها لمن صلى عليه صلى الله عليه ما بين المكبيري لمن استجابوا من حيث لم يكن بالقصير من استجابوا معه ولا بالطويل من استجابوا لمن صلى الله عليه وسلم إحنا عبوها كم قطير كم ردينا جل من صلى الله عليه وسلم جابنا صلى الله عليه وسلم لكن حضرتنا ذي حذيب ليذا ضرها سوايان قفتا صدر حد يقول انه هو حواليان و بخيت الله ان يرضى عليه حتى حتى كسي بخو شي كسو حدكي حتى كبخو فوزو كده صح صح فوزو جوي سو حديث إلا. وحديث صحيح في صحيح اي داود يحاول في السنان يتلمني في الزامعه امام اللسائي في الزامعه وديه قال حدثنا ابن حمد بن اسماعيل هايوه ايوه بخاري هي وكهذا قال نسمالك بخاري نحن صعيب بخاري قال حدثنا ابو العيس ابو العيس هو اللقصة اللقبة من عيسى بجيسى صبل بن الدكريم بالإلحا صبل بن الدكريم بالإلحا حددت المسؤولية مسؤولية ضعيفة سفلي رأسك حريقة سرح العثمانيين ورسن المهور مس إثناء ضعيف رأسك حريقة سرح الألف بالجبل المضيع العلو بريطانك رضي الله رضي الله تعالى عنه النبي كل صلى الله عليه وسلم بالبويل وحرب الأمسيدر ولا بالقصير بلا سج ونبايل شطر الكفيري لم يساقس لم يجو صلى الله عليه وسلم والتراثية الذي سجلت ضخم الرأس من يسرونا من الحين إلى آخر يوم سيرغله شو الرأس من من يسروي هاي ضخم التراثي اللي في سروي مصربتي ما مصر وينه مصرابتي مصرابتي سروي أنا مصرابي كل عادره مصرابي وحالياتي من الحين إلى آخر يوم كبر كبر حام خاص قصة على إراحة الضم تين تلا تصلع اللي كأنه آدم يا خاصة في الغردي سوبري كسر لا خلاص الله صار الله صار بقراوته يا حاضرتي نور خالص ميسي فيه أيه يا ولا لا هذا والله و اعتماعها اي حركة انت يساوض لعليل كاير الامرق سوف يحوصها قايرا حوك حدودها قايرا و امان اوتي باهي و رياتها انقلت او الامرق اواتها ليس اذا مشى مركز و تكفى و حويا و تلاسينجلي تكفى تلاسينجلي اقول لي ايو تلاسينجلي فانه يصعر كأنه ما ينحط له وحد من الصبر من دوره هسانا dalbura oo chaaga inuu kasoo dhaco oo fiir حديث يصور السلك وضعيف يا حي ايام مطر وصيح لهم اخرى مطر يصور السلك وضعيف يا حي يصور السلك وصيح لهم اخرى ضعيفها كانوا ان اخرطوا من ان حد السلك كان ضعفا بصرحة لكن مطر الحديث الحديث صبر مطر حديث ان ضعف يكون جدا وحوى حديث اتباع التربية لانتصار وكذلك الله حاكم على عضل ان في السلك على السياحي وذلك احبط في مسرده ثاني سؤال عبدالله المجهول زوجنا وضعيف إمام المحاضرة عطالي في تغليف تهديم الحديث الحديث هذا لا لكن لا تدعه سالوا يال كذلك نقل إلى مصوودي سؤال المجهول أداره سؤال ما هي صادر في برق الصحوة يال وبرق الصحوة الحديث الصحوة بعض في السنة وبيه قال حدث يا أخي من عدث الضبي البصري وعليم بن حذر ومزعف بن حذر وحصب له وحذر وإلى حليمه والمعلى وحد معلول ومعنوه قالوا حينه هل كمطابعة وبركة المسألة حسو علم متابعة كاملة ومتابعة ماغسة سحوية مستلحة مرقبة المسألة حسو علم عضو مصارعة واتهام وياه، فأول كسبنا كبعنا قال صومه، ومتارع صداق ما قصروا ودي سير في أحد يسبعه، لا بس بلوطه، فا إن شاء الله تعالى تلاذد الله، والمعلة واحد لو حلق ونا، رصد جوحي فوخر الجملان يالك المعلة واسوليك، قال وحيرا لما ترحدت راعي صم يورس على العور على العور العظيمه، الله والمولا غفره، مجهول الأمر يكون عبد الله أن يكون لديه غفرة و أنه لصعه قال الغوري حدثني إبراهيم و أن حديث واحد المضعي فينا إن شاء الله تعالى حدثني و حقيه و إبراهيم بن محمد من, من علي المقالب علي المقالب قارب اتفيركي سيهوك في جهيل ام اتفيركي سيهوكي بجهيل و إبراهيم بن المحمد بن الحنفية مليلة رضي الله عنه قال بصوري كعلي و قصوه عدوى السفر و صلى الله عليه وسلم قالوا قارب إرزلي الرسول كتب عليه وخرج لا يك رسول الله رسول كلا إباحي بطول المبالغة من من الحيس كل حد جذب إباحي بطول المبالغة من الآية الحج يوسف الزاي بطول الباقي ذا المغط شوكة كثيرة غير له ولاب القصير المتلذج قاميس الله لا قلص إباحي وسال ربعه ذهب وها أبي القام يقول النبي صلى الله عليه وسلم lam yakul bil zaad al qatdi thi عليه al go jiraha an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wala bi saddi ku wa hada nabiyyi an nabiyyi suqayiso wa kaara wa hayy al ولو سيفثماني نسمكاي اللقاء لكن انا لك في بقاعده نتكلمي ويدي و هينا وقتها واخيرا واخ با كسبه بالمقهري بالات اهري بالبل او خلاص صورته او صراغ موجود كصع ظاهر كذلك الولاء بالمفصلبي بالوجديس ودا وريت سنه يحيي او ساو وكانت وجه وجهك واخ با كسبه تدوير waxo galeri mid waxa digiiso walaal bil muktarfawi mid waxa digiiso wareersan yahay الله baclaa lugu tilmaama ko waxa wayu salaxya la walaal salaxay soo taqanid waxa wayu salaxay nabi waxa sallallahu alayhi wasallam ama ma ahe markana ya bil muktarfawi waxa digiiso ma wareersanay wareers caadi ah xadduub oday waxa أبيب من عدوها مشرد أولهم برحي عدار عساء بوجه مشرد فعلينا قفك عدارك لكن عسائره كنت احضروا عدار برحلا بحي وقفت حديثي القصة من الوراء بالأبيض الأمهم لصلاحين العجل العيرين اللي يسميه من مرهي همه آدينه لن يكون من صلى الله عليه وسلم أهدم الأشفار، أهدم الأشفار لا أهدم الأشفار إلهي حجبيه سك، أبا حجبا الله عليه الصلاة والسلام، السلاياش لا يقاله، ويطأ قراير، جريء المشاش، جريه النبي صلى الله عليه وسلم، والكتي تمشي سلويا، كتى حليدها، وحكو حوي صو لور تون كاسريا تون كليبورو ري له عليه والسلام اجرد نبي مصاصا بضرب ربها فيما صابر زو الله واتباهي الى هكذا العقل الرساة وصد الله عن الصعودة الصعودة الصعودة الى حطون تجارة اتباهي الشيخ من الحال هنا بس قموك أصوارك الله لي ياه ندام المليل ويتي محافظة ويحافظة ويحافظة ويحافظة ويحافظة ويحافظة كسعوا والله تعالى شطم الكثيري لما ليس كفلة الذي يوأت عليه صلى الله عليه وسلم لما ليس كفلة ويأت كائن ويقدمونه لما يصدقونه إذا مشرى منكم صعبه كأنه واحد نوريسي ينحق إنه كسوة داندليم في صغب أي من صغب حروف الجار حين عرض الحروف الجار يرون بعضها على بعض ويسلع اللغة صلى الله سيمة الأيد أقراكها وإذا كأم <متصفيق> أي ذبراء أوين للمتصفين الذين إذا قالوا عليدي على الله صلّى عرض على عري ويا هذا بس كتبي سبها العرض استعلى في فريسة الله قال وعرينا تدك في الجار يروب بعضها على بعض وقائمة نحوية كلية أنصت لها هذا فصل على مرّ كان الله يلحقك في صبي من أي من سامي وإذا التفاة طبعا كلناه وحبا يبارا يلا التفاة طبعا وضي مجرى من إسوء الديان في صلى الله عليه وسلم ولكنه يمكننا التفات كالتفاة السعربي ضي ما دا دا عوام وكلام في اللي يقولنا هي صلى الله عليه وسلم وإيه طابتها هذا ما هو وهنا نقصه ما بين كتسيه النوذي سقربوا تحضر وحقوق الله خاتم النبوة لمنذي من الشاب الدين عنو خاتم النبييه وهو الذي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أمدينا لكنهم لا يسلموا ما كان محمد أباحد من رجالكم ولكن غصول الله وخاتم النبيين الله سبحانه وتعالى سوسو وونغاري سوحو يا دمدي اولي ديبو شيخ فاطمه جلتو اماضو شيخ وكافر بالله العظيم وحرار حرار دمي اصاب كفرت هاي كلتو بالاغي لدهيش ماي راسا اولي ديبو شيخ تو حويا بسوحه اولي يا ايلو سؤال صلى الله عليه وسلم والصلاه على الله تسوا هيدو ات صلى الله عليه وسلم حب يا وحانس وكمل اللهم صل عليه الصلاه كيف هذا الحب يا وحانس قال فهم درعه ولايه القضاء فهم درعه اعالي ولايه القضاء دعات وليك بعض الله سبحانه من كو ديقته ما يغواص انت استغفر حق الله في دكه صور شيخ حق حلالك يا لهجه لنا كو صور شيخ الله عليه وسلم وعليان كوو جلق صنبها عريكة حجر جرت كمجل صنبها اللي صلى الله عليه وسلم واكرم كوو لاصنبها عشرات حجر بقاك اللي صلى الله عليه وسلم من رآه قف في كارثة وأركة هذا مكهل النبي صلى الله عليه وسلم في كارثة سوارك وكهل من سندري حتى قد لرسول فيه ومن خاربه قف كل محق له معرفة الاصبته احده وجع الانجرين قف انتو ضحق للنبي قبلت مبعاك ايسا وجع الانجرين يقول ابو انجرين لا اتو كتناني النبي صلى الله عليه وسلم لم ارى ما ارى قبل ويستغرتي ولا اضعي سنة دمجين بيت له ويستغرم قال ابو عيسى ويقول رسوليته ما زعفر بحامل حسين بغلوى صوته سين يقول سوالي صنعت الاسمعي وامام الوغوية امام وين او وين أسمع يقول له سؤالي في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم لدي قتل معدي تفسير كيف المنغض والذاهب طولا كأنه كنت لنا لله وقال وصير ولياته الصبيعة راضيه منه إباني أعبغلي ويقول الله يسير كلام هذا الكريسة منغض في مشابتي كانوا مبغض وعمل في مشابتي قليل المليسة أي مدها وصيوة مده سواء جريتان شديدة أيضا وأنا كان dhigay inuu ku daayay oo kan habaawsiir sax dadka badii soo taqali iyo dadka luqada carabiga ah luqada asalka lagu nafdo hadii aanan hadda wakhtii la qoreeyay albert stiib oo markay qoreeyay laxwada xaq ee loo doortay ala tigi 100 liiga loo doortay wali darika waxa israac شا خير كبير استوى كيرف وشلا استوى فيه هو فهد إمام السّيّه وياه شا قرأ كتابه كبير بحروف كوردة بمعنى ارتفع بقارئه إمام الزاهد صلّى الله عليه وسلّم كتاب في سلّد العلوم اللي علي الغفار الغفر كتاب كا استوى أدرى شني سبحانه وتعالى وبمعنى إمام السّيّه وياه لوامع وحويان أكاب لأهل السنة والجماعة بل على رأسه وياه ما راح له صلى الله soso ayro galab kale kale barigiyo oo ro galab u taweeyo waxa ee ridilayso baxshari al tijdiri waxa ridilayso somo lan tamar qulayso baxshari taabiday faadeeytaa waligeed faadeeyayso lan taral walay taana waligeed aan arkeedoo ya qora إي ما اللي يجي ما بيسوي رجوع وندهن على وقفه وصغيري حديثنا الصواني على قردي دهن على السلام ما قلشروا إنبادي على ما يقلي قوي كفتاروا يعني أنا قوي صغير عيال يشوفوا بالي الله شيخ العمر والمتلذي الداخل تخلوا قال بعض البرك في بعض البرك كان قصر اللي أدنى قصر وأما القطب فالشديد الجعودة وعليك أبو السيدة رغوية جيد خلال له وإنه قال له والمتردد وحضر له وعلى المتهأم والترجل في شعر السيد سيكسر حجولة مرقى صحوية أغير أي تصلم أغير قليلاً غير من أغير قليل غير أنا أغير بي شيء لكن أغير بماها لدني أنك لو وغلب الطحب فالبابي وكسوتاغ لا فيسوتاغ او كثير اللحم هنا فيس الفرديه واقوى المطي طغ فهو حب كل تغويا والمدور الوجه يودي لسورجيه والمشرق هو الذي في بيادي اعضاء فيس وكوسن حوره الى الغديده والابعد والشديد فواد سوى ايش سويا انه سوى ان شاءت امه ايا ادعج والأهد الطويل الأصفاري وكي تعدين ريهيم حجومه ساسي بارت المقدمين حول الترجمة الشيخ عدد الإيراثي حقا قلت نقوله إلا إن شاء الله وتعالى ونبريدنا إن شاء الله وإن نظري ومالله توفيق صلى الله عليه وسلم